فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتووا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة من وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فالله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء